قُلْ نَذَرُ طَوْمًا جَمِيعًا فَإِنَّ مَا يَئِسَ يَنكُم مِّنِّي أُدْنَى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ يَا ذَنِي اسْرَاء انكرو نعمتي التي انعمت عليكم وانفوا بعهدي اوف بعهدكم وان يافرهن وامنوا بما أَنْتُمْ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَهْلَ كَافِرٍ بِهِ وَلَا تَشْكُرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِنْ يَفْتَقُوا وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ اتامرون الناس بالبر و تنسون انفسكم وانتم تتلون الكتاب افلا تعقلون واستعينوا ب قَدْ رَوَى الصَّلَا وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ الَّذِينَ يَعْظُمُونَ أَنَّهُمْ لَاقُورَب بِهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيَّ رَاجِعُونَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ 124. وفضلتكم على العالمين 125. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤمن وذو منها عدل ولا هم ينصرون